وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الإخوة كنا قد وعدنا أخوتكم في أن يكون أو على أن يكون الدرس أقصد درس اليوم في المسجد الآخر مسجد الإمام نافع ولكن قد تعذر والله وحده يعلم طبيعة العذر فالحمد لله الذي جمعنا مرة أخرى في هذا البيت الكريم وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى نواصل حديثنا حول أواخر صورة الأحزاب التي كنا قد أقمنا درسنا الماضي حولها ونتحدث اليوم في موضوع لا أخفي عليكم أنني كلما حاولت أن أتناول هذا الموضوع هنا أو هناك إلا وشعرت بالثقل وشعرت بنوع من الضيق ونوع من الحرج كيف لا والموضوع خاص بالأمانة كيف لا والأمانة أكبر مما نتصور معشر الاخوه وإن الواحد حينما يطالع ويراجع كتب التفسير في قوله تعالى في قوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان انه كان ظلوما جهولا عندما تقرؤون في كتب التفسير كيف كيف فسر السلف الصالح والائمه وحفاظ الامه الامانه وعندما يقارن الانسان واقعه وحياته ومستواه من حيث حفظ هذه الامانه يشعر بالخوف ويجب ان نشعر بالخوف فاننا الا من رحم الله نضيع الكثير الكثير من الامانات وسوف نذكر بشيء من التفصيل طبيعه هذه الامانات والمفروض من في كل اخ مسلم يستمع الينا ان يعرض حياته وسرائره وعلى نياته على معنى الأمانة التي وضعها الله عز وجل على عاتق الإنسان تلك التي أبت السماوات وأبت الأرض وأبت الجبال أن تحملها وحملها الإنسان قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال عرضنا إنا ولم يقل سبحانه إني إني عرضت قال إنا عرضنا والضمير ضمير الجمع للتعظيم لتعظيم الله عز وجل ضمير العظمة إنا عرضنا والعرض الإظهار كما يظهر التاجر بضاعته للبيع التاجر يعرض سلعته اي يظهرها عرض فلان تجارته أو سلعته أو بضاعته للبيع أي أظهرها للناس من أجل البيع من أجل البيع فالله عز وجل أظهر الأمانة للسماوات والأرض والجبال وفي معنى آخر قابلها ووردت روايات كثيرة جدا وبعضها مختلف جدا في معنى العرض وفي معنى الطلب طلب الله تعالى للسماوات والأرض والجبال بحمل الأمانة فهل كان العرض حقيقة بمعنى أن العرض تم على الطريقة الحقيقية بين الله سبحانه وعز وجل وبين السماوات والأرض والجبال وبمعنى آخر هل السماوات تعي أنا أقول تعي تعي من الوعي الإنسان في القلب لا في الرأس أقول هل السماوات والأرض والجبال تعي وتفقه وتفهم وبالتالي تختار وتميز فيما يعرضها يعرضه الله عز وجل عليها إننا عرضنا السماوات إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنا هل عندها عقل ليتفهم بعض آل التفسير قالوا يحتمل جدا أن يكون العرض على الحقيقة فإن الله عز وجل هو القادر على كل شيء يستطيع أن يخاطب كل أحد وكل شيء ويستطيع أن يركب في كل خلقه أجهزة الإدراك والفهم ولو الحكمة البالغة في ذلك سبحانه عز وجل هو على كل شيء قدير وقال بعض السلف لا نستبعد أن يتكلم الجمال من حجر ونبات من شجر وكذا لا نستبعد أن يتكلم الجمال وضربوا مثلا بالجذع وبالحصى الذي كان يسبح وكان منهم من الصالحين من الصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم احيانا يسمعون سبحات الحصيات والجذع ذلك المنبر الاول جزء من جذع النخله جذع شجره كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليها فوقها وعرض أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع له منبرا من خشب يعني أول منبر يصنع فسمع الجذع داك الجزء ديال الطرف ديال الشجرة سمع الجذع مقاله النجار وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يغادره ويتركه إلى المنبر المصنوع فحن الجذع وسمع حنينه ولم يهدأ الجذع حتى ضمه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فهل عندنا تفسيرات هل للغرب الكافر تفسيرات علمية لحنين الجذع هل للغرب الكافر تفسيرات علمية لسبحات الجماد وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه فبنظرة الإيمان وبنظرة العقيدة نعلم أن الشجر يسبح والحيتان تسبح والطير يسبح كل قد علم صلاته وتسبيحه والحصى يسبح والتراب يسبح والماء يسبح السماوات تسبح والأرض تسبح وما فيها وما بينهما كل ذلك يسبح فإذا قالوا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال كان عرضا على الحقيقة ولا يستبعد أن يعرض هذا على حقيقة الأشياء كما هو والله يفهم الجماد ويفهم الحيوان ويفهم سبحانه عز وجل يعلم يعلم أقول يعلم من قولهم ما يعلم سبحانه عز وجل ومن العلماء من قال إنما المقصود إنما هذا مجاز والمقصود هم أهل السماوات وأهل الأرض إنا عرضنا الأمانة على السماوات أي إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات كما قال تعالى واسال القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإننا صادقون إخوة يوسف عليه السلام رجعوا إلى أبيهم النبي وقد ضيعوا يوسف ويستشهدون يقولون لأبيهم اسأل القرية والقرية القرية جدران حيطان مباني والعير جمال نوق حيوانات العير فكيف يسال الحيطان والجدران ويسال الجمال اذا المقصود اسال اهل القريه اسال ساكني القريه أما العير نفس الشيء اسأل راكبي العير وأهل العير وأصحاب العير ولكن وأيضا هنا أيضا هناك من قال السؤال على الحقيقة كأنهم يقولون له أنت نبي اسأل الحيطان اسأل قرية بحيطانها وجدرانها واسأل الجمال سوف تخبرك الحيطان والجمال لأن الله قادر أن ينطق الحيطان والجدران والحيوان قد يكون هذا وقد يكون ذاك. اذا قالوا هذا فيه مجاز والمقصود هم أهل السماوات والأرض إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات والأرض والسماوات جمع سماء وكل ما يسمو فهو سماء من السمو من العلو فسقف المسجد الذي نحن فيه هذا سماء السماء المسجد هو سماء من السمو من العلو من الرفع والارتفاع ولذلك سميت هذه القبة الزرقاء سماء ولكن الله عز وجل وحده يعلم ما فيها على الحقيقة ويعلم مداها على الحقيقة وهي سبعة وبين كل سماء وسماء ربنا عز وجل يعلم ما هناك سبحانه عز وجل والله عارض الأمان على هذه السماوات وهي سماوات وخلقنا فوقكم سبعا شدادا شدادا السماوات خلق شديد السماوات بناها الله بناءا بغير عمد او بغير, بغير عمد نراها فقد تكون لها اعمده ولا نراها تلك الاعمده او تكون هذه السماوات مرتفعه بدون عمد ابتداء هذا وذاك كلاهما محتمل السماوات بناء شديد أما ترى أن هذه السماوات تحمل الكواكب والمجرات والنجوم ومن الكواكب والنجوم ما هو أضعاف هذه الأرض التي نحن عليها بملايين بل ببلايين المرات وكل ذلك تحمله السماوات فأية الشدة وقوة هذه في السماوات ومع ذلك السماوات على شدتها خافت من حمل الأمانة انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ولا يخفى ما في الجبال من قوة ولا يخفى ما في الأرض من قوة نحن نطأها آناء الليل وأطراف النهار نعرفها ليل نهار إنها صلبة قوية لا محالة الأرض والجبال فلما عرض الله عز وجل الامانه على السماوات والأرض والجبال ماذا حدث قال تعالى فأذينا رفضنا وامتنعنا إيباء الإيباء هو الامتناع وإذا هل كفرت السماوات والأرض والجبال هل كفرت الله عرض على السماوات الأمانة وعلى الأرض والجبال فأبينا وامتنعنا فهل السماوات كافرة وهل الأرض كافرة بالله وهل الجبال كافرة بالله إن الله عز وجل فرض على إبليس أمر إبليس بالسجود لآدم فامتنع ابى فهل هو كافر بالله اي والله إبليس كافر بالله باتفاق كل من يقول لا إله إلا الله إبليس عدو الله كافر بالله ابى أن يطيع الله وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ابى الإباء الامتناع وهنا السماوات والأرض والجبال أيضا أبينا نصف الفعل فأبينا أن يحملناها السماوات مسلمة والأرض مسلمة والجبال مسلمة بل ما ترون من خلائق كما أسلفت الذكر تسبح بحمد الله فهي مسلمة فإذا اعتبرنا الإسلام من حيث الاصطلاح اللغوي المعنى اللغوي فنقول معنى مسلم أي مستسلم لأمر الله الله عز وجل يريد منك أمر يأمرك تفعل فإذا فعلت فأنت مسلم انظر الآن معي الشمس تشرق بإذن من؟ بإذن الله من أمرها أن تشرق؟ الله فهل أطاعت ربها في الحركة والإشراق والحرارة والدفء هل الشمس تقوم بوظيفتها؟ كما أراد الله؟ نعم اذا هي مسلمه الشمس مسلمه والقمر هل يقوم بوظيفته كما اراد الله الجواب نعم فالقمر مسلم والليل والنهار والمطر والرعد والحيوانات والحشرات والغازات والمياه والانهار والتراب والحجاره والديدان والفراشات والزرافات وما الى ذلك من حيوانات والميكروبات وال كل ذلك مسلم لأن الله خلقه على هيئة وجعل له وظيفة معينة فهو يقوم بها. إذن كل ذلك مسلم. حتى جسد الكاذب المشرك في المشرك في الشيوعي في اليهودي في النصراني ركب الله عز وجل عينين وجعل من وظيفة العينين النظر والبصر. وعين الكافر من مهمتها أن تنظر والله عز وجل جعلها تنظر فهي تنظر فإذا هي مسلمة عين الكافر مسلمة أذن الكافر مسلمة بطن الكافر مسلم أنا أقول بالمعنى اللغوي عظام الكافر مسلمة سارت على نفسي النواميس ونفس النظام الذي خلقه الله فيها فهي مطيعه لله لا يوجد عظم واحد في الكافر امتنع على الله أن يقوم بوظيفته رجل الكافر تمشي كما أراد الله ولكن كل تلك الأجهزة التي هي مسلمة عند الكافر كلها من معنى آخر أمانات عنده ضيعها ام لم يضيعها ضيعها والأجهزة ذاتها في المسلم امانة العين امانة والأذن امانة والقلب امانة والفرج امانة والرجل امانة واليد امانة كل جوارحك امانة عندك المسلم يحاول الا يضيعها وهنا نفرق بين الامر القدري والامر الشرعي المسلم الإنسان عموما أجهزته تعمل كما أراد الله فهي من الناحية اللغوية مستسلمه لأمر الله لكن تقبل الإيمان أو تقبل الكفر هذا خيار للإنسان الإنسان له الخيار ربي أعطاه الخيار سبحانه عز وجل والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن اللهم تعملون بصير هناك إيمان وهناك كفر الله عز وجل ركب فيك العقل واعطاك حق الاختيار وحرية الاختيار وبيّن لك طريق الجنة وطريق النار وزين لك طريق الجنة وقبح لك طريق النار وحذرك من العدو الأكبر الشيطان ثم أوجدك وأنت أنت وشأنك لا أنت حر أنت حر في تصرفاتك تستطيع أن تشرب كأس لبن كما تستطيع أن تشرب كأس خمر أنت حر تستطيع أن تصلي وتستطيع أن لا تصلي صحيح مشيئة الإنسان هي كلها ضمن مشيئة الله ولكن الإنسان عنده شيء من الحرية في التصرف وعنده أعطاه الله عز وجل هذه الخاصية فيه خاصية الاختيار الإنسان ليس مسيرا كالجماد يفعله يعني ما هو صحيح الأمور مكتوبة على الإنسان ولكن ما ندري ماذا كتب علينا من خير ومن شر نحن مطالبون بالعمل فهناك أمور الإنسان مسير فيها وأمور أخرى الإنسان مخير فيها فأنت مسير في ما لا تعلم مخير في ما تعلم أو في بعض ما تعلم فأنا رجل لست مخيرا في هذا الأمر ما كانت عندي حريه ابدا في ان أختار أن اكون رجلا دون المرض دون ان اكون امراه والمراه هي امراه لا خيار لها هي كذلك امراه لا خيار لها وانا في هذا الزمان ولست في الزمان الغابر ولا في لا خيار لي في وأنا وانا ابن هذا البلد لا خيار لي في هذا الحق ليس لي ولك ادنى خيار انت مسير تماما التسيير في هذا المجال ولكنك مخير بإذن من الله سبحانه عز وجل أن تكون مسلما أو تكون كافرا وإلا لو كان الإنسان مجبر أن يكون كما هو فلماذا القرآن القرآن فيه افعل وفيه لا تفعل فإذا لماذا لو كان الناس جميعا إنما هم كذلك من أجل أن يكونوا كذلك ولا شيء إلا كذلك ولا خيار لهم ولا فلماذا الرسول ولماذا الأنبياء ولماذا العلماء ولماذا العقل ولماذا الجزاء جنة نار ثواب عقاب فهذا كله من باب العدل الرباني فالإنسان نقول مختار لأعماله وصفاته ولحياته ولكن ذلك كله يجب أن نعتقد هذا لا يحدث شيء في الأرض رغمًا على الله سبحانه عز وجل لذلك من وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كما في الحديث الصحيح قدسي فإذا وجدت نفسك مؤمناً مسلماً اشتهد أحمد الله عز وجل بارك الله فيك زيد وإذا وجدت نفسك ضالًا مضلاً ارجع حاول أن ترجع إلى دين الإسلام وإلى أخلاق الإسلام ان يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خيرا, خيرا. لكل حل موضوع القضاء والقدر من من الشد المواضيع صعوبه حتى ان بعض السلف كان كان يمنع الحديث تماما عن القضاء والقدر كل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبرت راسك مسلم سير على الإسلام الله أكرمك وقل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك لأنك ما تدري من احوال المستقبل أرجع لأقول الإسلام إما أن نفهم الاستلاح اللغوي فالطاعة كلها استسلام و... وإسلام سلم وسلم وبالمعنى الشرعي الإسلام هو كما قال الإسلام أخبرني عن الإسلام ما سأل جبريل قال الإسلام أن تشهد أن لا إلى الله أن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحذي البيت إن استطعت إلى ذلك السبيل أو كما قال قال صدقت قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره الحديث إذن هذه معاني اصطلاحات شرعية معاني دلالات شرعية تم تعرفونها والحمد لله فأنتم مسلمون مؤمنون بإذن الله تعالى إن شاء الله فالله عز وجل عرض هذا ال... هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال السماوات المسلمة الأرض المسلمة الجبال المسلمة فأبينا وأمر إبليس أن يسجد لآدم فابى إبليس كفر بإيبائه والسماوات والأرض والجبال ما كفرنا بإيبائهن لماذا؟ أما لماذا؟ فلأن إبليس فرض الله عليه العمل الأمر السجود فرض السماوات والأرض والجبال الله عرض عليها وفرق بين فرض وعرض في حق إبليس فرد في حق السماوات والأرض والجبال عرض إباء إبليس من باب الاستكبار إباء السماوات والأرض والجبال من باب الاستصغار وهل الاستكبار هو الاستصغار لا إبليس أدا السكبر، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا أنا أنا خير منه استكبار كبر. استكبر لكن السماوات والأرض والجبال أبينا من باب استصغار النفس أمام عظمة الأمانة فإن السماوات والأرض والجبال وقد عرض الله عليهن الأمانة أظهر الأمانة وذكرت بعض الروايات الله عز وجل خير السماوات الأرض والجبال خيرهن في أن يقبلنا الأمانة أو لا يقبل فسألنا الله عز وجل ماذا لو قبلنا ووفينا معنى الآثار ماذا لو قبلنا ووفينا قال الثواب وإن عصيتم وفردتم هذا معنى الآثار ليس اللص وإن ابيتم وفردتم فالعقاب فأشفقنا وأشفقنا منها أشفقنا أي خفنا خوف خافت السماوات خافت الأرض خافت الجبال أن تفرطنا في حمل الأمانة أن لا يكون هناك وفاء لحمل الأمانة لذلك الإباء في حقهن إباء استصغار استعظام للأمانة واستصغار للشأن للنفس فهن خفنا من معصيه الله اوش ابليس ابليس لم يخف من معصية الله بل تبجح بالمعصية ابا واستكبر تمرد على امر الله لكن السماوات الارض جبل لا خفنا خنف راينا ان الامانه شيء عظيم شيء عظيم ثقيل فخفنا الا يكن في مستوى حملها لكن ما هي هذه الأمانة كما قلنا ذكرنا بعضها آنفاً قلنا الجوارح في الإنسان عين السمكة بأمانات لقد ذكر الأئمة في معنى الأمانة أقوالاً شتى كثيرة جدا فمنهم من ذكر أن الأمانة هي الأمر والنهي يعني أمر الله ونهي الله الله آمر ونهى فأمر الله افعل نهي الله لا تفعل أمانة بمعنى من فعل ما امر الله وانتهى عما نهى عنه الله فقد وفى بالامانه فمن عصى امرا لله وانتهك حرمه لله هل وفى الامانه ما وفى والله على الاقل حيث عصى ربه سبحانه عز وجل ومن العلماء من قالوا الامانه الفرض فرائض الله عز وجل فرض على الناس فرائض ومن ضيع الفرائض فقد ضيع الامانه فرائض الاسلام كثيره ومن العلماء من قال الامانه فرج المراه وقال بعضهم اول ما خلق الله عز وجل في ادم فرجه وجعله امانه عنده الى قيام الساعه ففرجك يا مسلم امانه ومن العلماء من قالوا الامانه الرحم الرحم وادم اؤتمن على الرحم واؤمنت نساء العالمين واؤمن الناس جميعا على الارحام وقالوا الأمانة الجنابة الغسل من الجنابة والصلاة والصيام هل تستطيعون أن تعلموا فيما إذا كان فلان اغتسل من الجنابة بل يغتسل من الجنابة أو لا يغتسل الاغتسال والوضوء أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو أمانة واي أمانة مثل الصيام الناس في الشارع ستطيعون أن تميزوا الصائب من غير الصائب شيء مخفي لذلك جاء بالحديث إلا الصيام كله كل عمل هو لابن آدم أو كما قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال صلى الله في الحديث القدسي رواية عن ربي عز وجل حكاية عن ربه تعالى وقالوا إذن, إذن هذه الأمور المخفية كلها أمانات لا يطلع عليها إلا الله عز وجل واحد يقولك انا صليت انا صليت ما دليلك على انه لم يصل ما دليلك الله وحده يعلم بل ولو كان معك في الصف اذا لم تكن هناك نية حاضرة المنافقون يصلون مع المسلمين هل المنافقون صلاتهم صلاة يظهر يصل لكنه لا يصلي عند الله عز وجل هذه حقائق لا يعلمها الا الله سبحانه عز وجل على حقيقتها فهي امانة وقالوا منهم من قال الأمانة الخلافة الخلافة الإسلامية الراشدة وسميت الخلافة خلافة لأن الخليفة يخلف خليفة آخر مات أو عزل أو قتل الخلافة أمانة وهي ضائعة الآن باتفاق جميع المسلمين لا يوجد لها اثر وضاعت منذ الثالث من مارس 1924 بيعها عدو الله وعدو المسلمين مصطفى أتاترك اللعين لا رحمه الله وقل لي اذكروا موتاكم بخير هذا ليس من موتانا هذا موت المجوس موت اليهود حتى الاذان منعه عدو الله باللغة العربية حتى الاذان حتى القرآن امر بكتابته وبنشره بغير ويقول القرآن لا عدوان على اللغة العربية بالحروف التركية حتى اللغة التركية غيرها الى اللغة اللاتينيه حتى الزي الإسلامي ممنوع الجلبان ممنوع القبعة كذا الطربوش هكذا ممنوع في تركيا الان عاد على رغم أنف الكاثرين عاد الحجاب الإسلامي وعاد الزي الإسلامي وعاد التشبيع و. قلت الشريعه الاسلاميه يعني القول به ما عاد على اكتافي نجم الدين اربكان وانما لان الله يريد احياء دينه من جديد صحوه اسلاميه عارمه في انحاء العالم اما صاحبنا نجم الدين اربكان فقد خطب في المؤتمر الخامس لحزب الرفاه في انقرة او في اسطنبول ما اذكر المكان ونشرت هذا كثير من الجرائد من جريدة الشرق الاوسط وجريدة الحياة وغيرها من الجرائد العالمية بالحرف يقول نجم الدين اربكان في خطبته امام اتباعه من حزب الرفاه يقولون اننا اعداء للعلمانية وللديمقراطية ونحن اوفياء للعلمانية وأوصياء على الديمقراطية اوفياء للعلمانية بالحرف هكذا تعرفون معنى العلمانية؟ العلمانية بالفتح ابلغ تعرفون معنى العلمانية؟ هي تيهودية هي تماجوسية هي الإسلامية تحبس ما بين حيطه المسجد وبس بس هي العلمانية فصل شرع الله؟ عن الحياة اقبار الشريعة في المقابر او بين جدران المسجد تتلى على ان يبقى المجتمع في حل من شريعة الله فصل الدين عن الدولة هذه العلمانية يقول نا ونحن أوفياء للعلمانية ونحن أوفياء للعلمانية وأنا أقول لك يا أربكان ونحن نكفر بالعلمانيه ونؤمن بشرع الله عز وجل وحده أجدار لك أربكان قد تصله من هنا وما ذلك على الله بعزيز لقد حرم أتاترك اللعين وأتاترك زاره أربكان غير ما مر ووضع اتنينا الظهور على طريقة النصارى على قبر الخبيث اتاتورك كنت مرة في تركيا ورأيت رأي العين رأيت بلاد الاسلام وكأنها بلاد النصارى الامام بالقبعة النصرانية والمأموم بالقبعة الامام عنده هذي هذي الجبه ملقه والطريبشة داخل بحالشي الكابون ولا من عشنوك بالقراقات بالمونطوب الكبوت الإمام ممنوع عليه مسكين مش لأنه هكذا لا ممنوع عليه جاء كي وصل مسكين للمحراب وعاد كي يلبس جاميرا ديالو وعمل طريبشا ديالو والناس كاملين عندهم طريبشا في الجيب شوفوا الحرية طريبشا في الجيب داخل بلا طريبشا ديالو جاء تقم الصلاعات يعمل له هكذا فوق ديالو عندك شفوه الأذناب ديال أتاتورك، ورأيت بعيني صار في إسطنبول في أنقرة رأينا هذا هذا العجز العجاب، شت الحريات كدا ولا؟ الطبيب شا ما تعملش فرصة كاسمار، الطبيب شا ما وفر وكذا، هذا الإعدام، الإعدام، لقيني رجل في بعض شوارع اسطنبول كنت مع مجموعة من اصدقائي بالمنظر الاسلامي وكانت عندنا رزاة بارك الله لان وخاكا نعمل غا التربوش بما اننا دخلين تركيا والله احتلوا بابها عندك شرفة وانت قبوري يا الله مغربي اجنابي لان كلمة اجنابي ده بولة انت انت وانا انا فاندك مسلم وكان انما المؤمنون اخوان جاهز مغربي مدلي مع راسي وخوهم مرة مرة كان دوزاني هاي الفيزا ما حب لكم ها حاديو ما اجنابي حادي هادئ سائح عابر سبيل مساري مخلص الفيزا بزز منو فقال لي احد الاتراك قال مين مين انت من المغرب المغرب ما ما كيعرفوش المغرب شنو اه ف ف المغرب يسميها فاس مش فاس فاس فاس فاس ايه فاس اه اذوروه صح فاس أوه. عندكم في فاس لحيار ايه عندنا اللحيار وعندنا الضربوش وعندنا الحمد لله فاز. في الزماق وفي الواضح قلت له انا موظف انا موظف انا في التعليم ما شاء الله ما شاء الله وشعب كريم جدا شعب كريم لا إله الله الشعب التركي شعب كريم حيث فين ما تحركت كانهم يقف في جلد ديالهم كرام الشعب السوري شعب كريم والله الشعوب المسلمة شعوب عظيمة جدا لعنة الله على الاستعمار شعوب كريمة جدا سبحان الله تجلس ولا خورك يا خولك تبات عندي إحنا ما إحنا المغربة كوراقة صح المغربة سائقين وعاقين والله يمدك وما أعرفك شو <تصفيق> كريم كريم كريم مغربي كريم ولكن باش توقف له في الطرق اللي تدخل تبات هاي هاي هاي, هاي. سلاط الملا تخلصي وما أعرفك شيء معرسان الكاملة مش لأنه بخ وعندو الحق عندو الحق مجارج يدخل يدخل يصوت لك ف... لا هو وليد بحمد الله ولكن تمس سبحان الله تفضل كنا نعمل غالي صنص في البومبا زدقنا بيت نعمل كنا غالي بيت غالي في البومبا صنع زدقنا بيت في الضيور والمكلة والخير الحمد لله يعني شيء عجيب جدا ترك اللعين الكافر بالله أه؟ الكافر بالله منذ ثالث مارس ثلاثة مارس سمحوا لي على التاريخ المضارع هو اللي أعطى الله ما عرفت شيء بالدرجة التاريخ ما عندناش نش من 32 وش سوى الغير بسك حل يوم ث ف... اليوم عارفين <تصفيق> لأن القضية رمضان مربوط بالحرير كل اللي اليوم عارفته نزل ناس رمضان ناسياً من ذكرت عليا تاريخ المضارع زينة عن يخرج رمضان عاود ما تاريخ المضارع تخلص الضوء عليه والكلاء عليه تخلص عليه وكل شيء عليهها فإذا تاريخ المضارع هو المضارع ولكن في رمضان رمضان تتاريخ المسلمين غلاب تعدك دا المتبرجة تلك المساخر عند ضم بحثة ورمضان رمضان قلنا لها مسيدين منذ ذلك الحين أين الخلاف الإسلامية على علتها الخلاف العثمانية كانت خلاف مريضة مهلها لا لا فيها بجمع ولكنها كانت رمزا على الأقل للمسلمين مش سقوط نهائيا لذلك قال بعض العلماء الأمانة الخلافة إنا عرضنا الأمانة الخلافة ومن العلماء من قال الأمانة التوحيد توحيد الله لأن موضع التوحيد في القلب والقلب مخفي القلب مخفي في صدره حتى ولو فتحت القلب الإيمان ما عنده شي شي سباغة حفرة ولا صفرة ولا شي حاجة قد هي الإيمان أولا ها هو الكفر افتح القلب تجبر عضالة من عضالة اللحمه والسلم لكن ذاك الخلايا ديها لا خلايا فيها لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه عز وجل فهو أمان ومنه الحديث هل شققت على قلبه ما أمرت أن أنقب على قلوب الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم فما يوجد في القلب هو, هو أمانة فتر مستور يعني يمكن ممكن تقول بلا ولكن داخل في القلب القلب القلب شنو فيه؟ الله وحده يعني سبحانه وعز وجل قال ابو بكر من العربي رحمة الله عليه مدار هذه, هذه التعريفات للأمانة تدور على, على قسمين اثنين القسم الأول التوحيد ومحله القلب والقسم الثاني العمل شرائع وشعائر وكل شريعة وكل شعيرة أمان عند المسلمين وكل بحسبه مسلم عنده هذه الأمانات كما قلنا من وضوء وصلاة وصيام وزكاة وحج سلف أرحامه ونصح أمر معروف عن المنكر وهلوم جرى هذا كله أمانات لذلك قلت لكم في بداية كلمة الأمر جد خطير أن الواحد حين عندما يعرض هذه الأشياء على نفسه ويكون يعني يكون صادقا مع الله ومع نفسه يجد نفسه يفرط في كثير من الناس غير العينين, غي العينين زنقي في الشوارع مع الويلات اللي كي على بره في الشوارع وفي التلفزيونات وفي الويل عين الإنسان كيف في رمضان لموش رمضان عين مدلع عين الإنسان ثارحة غير الله يتجاوز عينه نوصل راه العين طايشه اللي قال لكم منك يخرجوا عينه في الأرض ما نعرف الله أعلم الله يرحمه لي أحد الأخ قال لك ودي هناك كان يا حقيقة قال لي أنا قال لي ودي شوف أنا ربما يكون معنا قال لي أنا فأنا عرف بالنظار لكن سغندير يا أخي سغندير قال لي أنا كان, أنا كان بغير نشوف ماذا أعمل هكذا كان بوّر رأسي بيديو عيني باقي يتابعين هاتي قال لي رأسي كان بوّر بيديوه لكن عيني باقي اللاسقين وانسقوا لما انسقوا زولوا لما انتم الدرم هنا يجيوا لسقنا على وحدين أخرى طلعا سمين سقالتي وحدا في البارك هبطم يجيوا فيما حتيتم غير يجيوا عليها لا رزقنا تقوى والله ما رزقنا تقوى والله العظيم يعني احنا عايشين عايشين ماشي مشيهوا وتصوروا على المسلمات كما قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى مملكتها بيتها ثم بايدة تضطرت للخروج تطبيب او تعليم او كذا وفق الشرع الحنيف وخرجت بالحجاب الشرعي الحجاب اللي كي بحكو عليه بعض الشيوخ. الشيوخ ده الحجاب الشرعي ببعض الشيوخ يضحكو عليه في واحد كي يقول واش هل تخرج تخلع العواول في الزنقاء واحد يقول لك خارجة بالقايتون هذا كلام خطير جدا ما مبغيتش تخرج بالقايتون تخرج لك بالميني هيا خارجة بالميني على برا واش واش الجلالب اللي عند الاخوات ديالنا بالرقب هذا الجلالب ديال الشراء الجلالب ديال الحرير وبالشغول بالزويب قاتلون القطيب وعوض بالنواش وبالخويطة الزويف والصبيب الدبتاكل والصوية والمسكة ثم هذي اختها هذي هذي حجاب هذا، هلس كنا نضحكوا على نفسنا هذا؟ يحتاج حجاب وهيحتاجوا الى حجاب هذا مش حجاب شرعي ثم تصور وقلنا هذا كلنا الحياة العامة مثل هذا الموضوع الضرطاني يرتاح في حياته اليوم لكن احنا اليوم احنا ما نقول احنا المسلمين كلهم مسلمين كلهم هكذا إلا من رحم الله الله يطهرنا كل شريعة كل شعيرة كل أمر كل نهي كل شيء من الدين أمان كل عضو, كل عضو فيك أمان ابعد من ذلك عملك أمان وظيفتك أمانة زوجتك أمانة ابوك عندك أمانة امك أمانة اولادك امانة جيرانك أما أمّانة امتك أمانة أيوة اين نحن من هذه الأمانات ؟ اين نحن منها سيحال عندنا فيها مياح عشرية كم عندنا فيها من هذه الأمانات هذا كشي خافت السماوات وخافت الأرض وخافت الجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها أنا اشفقنا حسنا خوف وحمل الإنسان وحملها الإنسان من اهل العلم قال الإنسان آدم عليه السلام فآدم عليه السلام قال وبين حمله للأمانة ومعصيته لربه عز وجل ما بين الظهر والعصر بين الظهر حمل الأمانة مع العصر أخرجه إبليس غرر به إبليس اللعين آمين وحملها الإنسان ومن المفسرين من قال الإنسان ليس آدم ولكن الإنسان هو الكافر والمنافق ما الإنسان المسلم فهو ليس ظالما وليس جاهلا فذكروا أن الناس بحسبهم الله عز وجل علم منهم من علم و جعل منهم من جعل على التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل اولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذا من الناس من لم يخلط لم يلبس إيمانه بظل أما الجهل فقد رفعه الله عز وجل بمستويات وعلى اختلاف الناس بدءا من آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة الآيات فرفع عنه الجهل ولكن مهما علم الإنسان يجهل ما يجهل ما والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلا أن مستوى العلم بين الناس يختلف وفوق كل ذي علم عليم ولكن الكفار جاهلون والمنافقين جاهلون ولكن أعداء الله جميعا جاهلون ولو لم يكونوا جاهلين لكانوا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ظلوما جهولا ما معنى ظلوما قال ظلوما هناك تفسير اخر كان اي إن انسان من شانه الظلم والجهل اذا التفسير الاول قال هو ادم عليه السلام التفسير الثاني قال الكفار المقصود بالانسان هو الكفار في السير الآخر قالوا المقصود ب... وكان الإنسان ظلما جهولا إنه كان ظلما جهولا أي من شأنه الظلم الجهل يعني من شأنه ومن طبيعته الظلم الجهل ومعنى الظلم كان ظلما أي ظلما لنفسه على أمان اللحم وظلم نفسه بطبيعها جهولا لما يترتب على ذلك الضياع من عقوبة الانسان ربما يفهم ان هناك عقوبات كذا فيضيع وام الله وينتهك حرمات الله ثم يقول الله غفور رحيم ولا يعرف على الحقيقه ما ما ماله في الدنيا والاخره انه كان ظلوما جهولا قال الله عز وجل بعد ذلك ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما قال أهل العلم اللام للتعليل لي ليعذب الله بمعنى أن هذه الأمانات الموجودة الآن عندنا من أجل ماذا؟ من أجل أن يميز مولانا سبحانه المؤمنين عن الكافرين المؤمنين عن المنافقين هذا منافق وهذا مشرك وهذا مؤمن فالمؤمن فالكافرون والمنافقون سوف يضيعون الأمانة بدءا بالتوحيد والإيمان المسلمون قد يضيعون بعض الأمانات بعض الأشياء ولكنهم لا يضيعون الإيمان لا يضيعون التوحيد فإذا أحسوا من أنفسهم ضياعا لأمانة من الأمانات استغفروا الله ورجعوا إلى الله وتابوا إلى الله وأنابوا إليه سبحانه عز وجل ومن هنا كانت قوة الإنسان قال الله عن السماوات قال الله عز وجل عنها وخلقنا فوقكم سبعا شدادا شدادا لكن الإنسان قال الله في حقه وخلق الإنسان ضعيفا وكيف ضعيف ويحمل هات السماوات وكيف يحمل الأبانة والسماوات شديدة فأبينا أن يحملها كيف قال لك على الرغم من ضعف الإنسان فقد علم الإنسان أن له ربا عظيما يستعين به وعرف قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وإذا مهما كانت الأمانات عظيمة فإذا استعنت بالله عز وجل اعانك الله عليها إذا الدين يسر شوف شوف معناه خرده وشوف قبائل قلنا الامانة وكذا وكذا وكذا وكذا الآن كي قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لجراء الإمام بخاري الدين إن الدين يسر الله أكبر قاعد الامانة هذه كاملة وهاد شيء كامل ولقب سهل نعم سهل, سهل على اللي سهل عليه الله يسير لمن يساره الله عليه أصعيم وشديد واتقين لمن أراد الله له ذلك وإنها لكبيرة لا. على كل شيء لا إلا على الخاشي الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون مش يظنون يشكون لا يظنون اليقين لأن الشك كفر إذن يظنون يوقنون هم مستيقنون على يقين كامل فاذا من يسر الله عليه الاسلام فهو يسر احكام الشريعة شوف شوف ما قدرش على المبرد تفى وتوضى ما قدرش احتى على المريض مجروح تيمم ضربة افترب بسم الله الله اكبر ضربة واحدة افترب انسح وجهك هاكده يدك هاكده يدك ركب اندك شرفع ماشي <تصفيق> يا ابدوا التيموم ياه هذا التيموم بالجنون هذا ماشي ما علمنا هذا يا مسلمون واحد كان مجروح فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سول بعضهم واش عندي شي رخصا رأى لي جولوا كان جنوبه فراس فراح قالوا له جهلا قالوا له ما نرى لك رخصة ما عن نشر ما رخصة تغتسره تغتسل ثلاثه مرات فبنص الله على المسلم غضب. وقال ما معناه قتلوه قتله الله انما كان يكفيه اسمع السيرك المفتي يكفيه بارك هذه كفيه انما كان يكفيه ان يفعل هكذا وضرب المصلي على الاسلام على الارض بيد الشريفه قوم صبشي شويه في رواية صبشي شوية ومسح وجهه مرة واحدة ويدا وهكذا ويدا وهكذا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يكفيه هذا يسر ولا ماشي يسر مسافر كول على رقبتي من هنا ومن هنا غير كول في رمضان عندك تاكل وزنقى يهرى تلك الخنافة الرجل <تصفيق> اسمع كول وكول كول ربعتك الحق تكون اذا كنت مسافرا كول صح في خفية باش تبقى الحرمة ديال رمضان حل المره الحائض والنفساء واجب عليها احرام الى صمت وجب عليها تكون ولكن تقول انا حائض رانا كل بطيطه لا باش تبقى الحرمة القداسه ديال الصيام يبقى حتى مسافر فلا ينعتق تاكل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى سفر في الطياره ولا في الصاروخ سفر سفر السفر قطعه من العذاب كيما بغيت تقول شي انا مرتاح والكرسي مريح والطياره ماشيه وفاضه تنارين اللي كاينه دابا في السفر شحال مك... هاديرك بعل الجمل وهو ماشي مسكين فوقاش ما وصلوا اما اليوم انتهى القصايد ها الغارق ها الغارق ها رد بالك عبدوخه ها المنزوط الله اعلم ها الله عذاب نفسي والاخلاق ماهي اخلاقه غادي نضربي باش غادي تدي في دوك فين غادي تمشيو جي مشكون غادي وتجارتك والولاد وكذا السفر من من العدل. اللي شيراليو دبابة كرسي مريح طيارة طيارة لعننا النبي صلاق صمو عن الله الله عز وجل يعلم غادي يتكون طائرة ويقول ويعلم شغل يكون من دبابة مئة عاملة كل ما قلت الاحوان بارح ولو البارح حساب كدبا احنا طفرنا كان طيارة في الطيار ما نعرف من دبابة مئة عاملة مئتين عاملة يبدأ بنادم كيشرب قفطية والجفة المريخة تعرفش ليش كاين والله يعلم وأنتم لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلقوا ما لا تعلمون نحن اليوم كنشوف هكذا اغبت الله عليكم اولم تعود كل شي من اللي والله العلم لله سبحانه عز وجل لا اله الا الله محمد رسول الله عليه وسلم نرجع للايه طولوا في الكلام كثير هذا كله كما قال الله عز وجل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في كله و ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم شوف جلد قضية إنه كان ظلوما جهولا وصفان للإنسان في آخر الآية وصفان للرحمن شنهما؟ وكان الله غفور الرحيم غفور في مقابل ظلوم رحيم في مقابل جهول بالنسبه لمن المسلم الموحد اما المشرك لا غفران ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك حمد ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما كنشوفش مزيني أخي سبحان الله السؤال ورد يسأل عن كيفية التيمم قبل منا أجبنا قبل قراءة السؤال قبل هذا سيدي شاب يعمل في معمل يوجد فيه أغلبية العمال من البنات وهو محيط بهم فهل إذا تكلم معهم معهن أو تجاذب معهن الحديث بنيه حسنه وايمان بالله هل يجوز؟ الله يرحم عليها ذلك حسن أيوب. تعرف هذا المصري مصري حلو حلوين يا حلو الجلوس معهن. يا حلو النظر إليهن. يا حلو شو أحد سولس السؤال؟ يا أبدي عليه يا حلو. لك بالمروكية. الحلاوة يا الحلاوة <تصفيق> أهد لله أفريس ما لشه تقول له يا أخيرا وقا شي ما تختار المعمل والزنقها وكل شي بحالها ما شي تختار فهرب معهم. معهم. معهم لعل شي وحدث نقدها من الإسلام وإياك والخلوة. وإياك والخلوة خلوة لا الله يوفقنا وإياكم لخدمتي هذا الدين هل يجوز قيام الليل جماعة في غير رمضان؟ بالشرط ان لا ينضبط الإنسان ضباقات يعني قيام الليل ممكن مثل الإنسان عنده يقوم الليل في بيته وجوه ضياف ثم قرروا يصليوا جماعة ما كان بس ما كان مانع بصح ما يكون جدك مبرمج بشو نخرجوا للبداع شوفوا اليوم الليلة الجماعة الليلة الجماعة متلقى في الضر قيام الليل وكل ليلة، بل من هي عنه بعد أصلاً، إفراد ليلة الجمعة بقيان وإفراد يوم الجمعة بصيام ممنوع، من هو هذه هي عنه؟ هذه أمور منتقفة للرياحيد المسلم، الإيمان دياله، على القدرة دياله. أنت غادي تصلي التاسل كعنة، خويا غادي نصلي غاتله. أنا باغي نصلي غاتله. واحد بقد جنبي وبقد هذه بقد نصلي ليلة كنزة. حسومة. او اما كيص الله قوم انجل جماعة قوموا صحيح شي كيش شي من واحد من ناحية ولكن من ناحية اخرى ربما يوقع فيها الرياء ربما يوقع فيها بزر دي الأمور وعلى كل احد الصحابة ما كانش عندهم هاد الامر هاد ما كانش كي يتفقوا مع بعضهم ويدبطوا المسائل من اجل ان يقوموا الليل او من اجل يضبطوا المسائل من اجل يتذكروا ويقولوا لا الى الله قولوا رب يشوف في الدرس الانية غد انتلقوا هاد العشياء غد انتعشوا ثماء وانذكروا الله مزيان وجاهد من هنا وهذا من هنا وهذا من من له وتلاقوا وتعشوا وبداوا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا الله في لا الله لا الله لا لا الله لا الله ديال ديال المسلمين ماشي شديد الاسلام والله ما الذكر والله ما هو حلف يا الله لا إله الا الله قل لا إله الا الله أكثر من ذكر لا إله أنت ما في الطريق وانت غير قل لا إله الله خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله غير قل ولكن هكذا وذاه وسير جماعة علي سن واحد وشغل الاخرين يردوا منه الاخرين يقول أنا ما فين كان هدف حياة الصحابة فين أو لما تقول شيء واشي بس ما كان ضحنا كان في دك ساعة أجل يكون هنا لا احنا, احنا مطالبون بذكر الله بالاكثار من ذكر الله وذكر الله عباده ولكن وفق السنة شنه هي لقد كان لكم في رسول الله اسمت حسنة غفر رقع السجود لا احتفظ ذكر الله في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم القدوة للمسلمين في كل شيء صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي عندي وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله الله نموعدنا إن شاء الله يوم الخميس المطول. أي نعم في مسجد هنا أعرفه وأعرف أهلاهم وما شهدنا إلا بمعالمنا. مسجد قال السنة قال أهل السنة فيه الناس الصالحين ولم نذكي الله أحدا مسجد صغير وعندهم قطعة الأرض شريتها ولا بقي تفهم معاملها ولا تقف الجماعة وتخصم الجماعة في 80 متر قطعة الأرض لحدها في 100 متر ويوسعوا بيت الله وكذا Ramdan, Ussayn, U Bait Allah, gaan de misjeet zie samen in